narrul maawil, laaşqatil hum, la damat lahoo yuman anamil, wa alayhi aṣbhaḥaḥubat قل الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل الشام تنزف وقلبي يعزف أنين باكيا اعذريني يا منهج التاريخ العظيم أعذريني يا من كانت عاصمة الإسلام يوما أعذريني يا قائدة الأمة السابقة أعذريني يا من خط على أسوارك أن كان هنا خالد بن الوليد ومعاوية أعذريني يا بقاع سورية الحبيبة اعذريني، فهناك قيود تمنعني من احتضانك، واحتضان صبي مذعور، وأم ثكلا هائمة، وصبية عذراء، واب قائم بالحق مجاهدة. أعذريني يا سورية، لكن سأقرع باب الله اناجي منه طالبة نصرا قريبا. عظيما مبينا وأني لأؤمن أن لك يوما من الأمجاد أبيض ناصعا فقط لا تقنطوا من رحمة الله فالله يقلب الألم المقيم في قلوبكم إلى أمل ولله دروكم يا أحرار لك الله يا سوريا لكن الله Look